اسْكِنُوْنَ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ جَدِّكُمْ وَلَا تَضَارُوْنَّ لِتَضَيَّقُوْا عَلَيْكُمْ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَسَنُفْقِعُ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَإِنْ أَرْضَعْنَا لَكُمْ فَأَنْتُمُ الْأُجُورُ وَتَسْمُرُونَ بَيْنَنَا كُنْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَ بَنَ سَنْتُ بِيُ لَنْ خُورَا لِيُنْفِقُوا سَعَةً مِّنْ سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُ وُفٍّ فِي قُمٍّ مَّاتَ قُلْ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آ جَعَلَ اللَّهُ بَعْدَ الْعُسْرِ يُسْرًا وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ عَن أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَسِبْنَاهَا مُعْرِضَةً شَدِيدَ الْعَذَابِ نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَا أَمْرِهَا وَكَانَ عَنْكِبَتُ أَمْرِ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 رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصلاة قَالِ يَحَاتِمِ مِنَ اللُّولُ مَاتِ إِلَّا النُّوُ وَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا خالدين في غ خالدين في ابدا قد احسن الله له رزق சவியூ அமீனு நயத்த ஜனு அ